حصان وزان ما تزن بريبه وتصبح غرسا من لحوم الغوافي ما تزن بريبه وتصبح غنفه من لحوم الغوافي حصان وزان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 توسيعا باللحوم الغواته حصان رسان ما تزن بريبه وتصبح غر ودام اللحوم الغواته حصان رسان ما تزن بريبه وتصبح غر, غر...